شرح قول الناظم رحمه الله تعالى واختلفوا في الندب هل مامور حقيقه فكونه المشهور هل المندوب مامور به حقيقة ام مجازا هذا محل نزاع بين العلماء قال فكونه المشهور فكونه اي فكون المندوب مامورا به حقيقه هو القول المشهور عند عند اهل الاصول وهو الراجح لما سبق بيانهم ومر كذلك كلام شيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى أنه قال بعد حكايه الخلاف التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الايجاب احنا نقول الامر المطلق يفيد الايجاب هنا كيف نقول المندوب مأمور به حقيقة وثم فرق بين مسالتين الأمر المطلق ومطلق الامر فالامر المطلق لا يدخل فيه المندوب بل هو خاص بالايجاب واما مطلق الامر هذا يدخل فيه الايجاب والمندوب إذا فرق بين مسالتين ولذلك قال التحقيق في الم في مساله الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الإيجاب أن يقال الأمر المطلق لا يكون إلا ايجابا لا يكون إلا ايجابا وام المندوب إليه فهو مامور به امر مقيد لا مطلقا ليس امرا مطلقا انما هو, هو مقيد فيدخل في مطلق الامر لا في الأمر المطلق اذا واختلفوا في الندب هل حقيقة حقيقه صواب انه مامور به حقيقه حين يدخل في أي نوعين نقول في مطلق الامر لا في الامر المطلق يعني الأمر المطلق يقتصر ب بالايجاب ولذلك قال فيدخل في مطلق الامر لا في الأمر المطلق يبقى أن يقال فهل يكون حقيقة أو مجازا والأصل كما ذكرنا أنه حقيقة حقيقه ابن القيم رحمه الله تعالى فصل هذه القاعدة وهي فائده ذكرها صاحب التحديد ومحلها هنا قال ابن القيم في بدائع الفوائد الأمر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق والملك المطلق غير مطلق الامر والجرح والعلم إلى آخرها كل هذه مما يحصل فيها نزاع بينه العلم سواء كان في باب الأصول أو في ما يتعلق بمسائل الفقه الماء المطلق غير مطلق الماء صحيح الماء المطلق لا ينقسم هو قسم واحد وهو الطهور مطلق الماء هذا ينقسم إلى ثلاثه اقسام طهور وطاهر ونجس ولذلك النجس يدخل في مطلق الماء ولا يدخل فيه في الماء المطلق اذا ثم فرق بين قاعدتين فالامر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق والملك المطلق غير مطلق الامر ومطلق الجرح ومطلق العلم ومطلق الترتيب ومطلق البيع ومطلق الماء ومطلق الملك إلى آخر ما يذكر فيه امثله لي هذه القاعده قال والفرق بينهما من وجوه الفرق بين الامرين مطلق الشيء وشيء المطلق هكذا يعنون لها مطلق الشيء والشيء المطلق ثم تمثل ليه هذه القاعده بهذه الامثله الفرق بينهما من وجوه حدها أن الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر ايجاب وندب ونحوهما كذلك فلا يكون موردا للتقسيم ومطلق الامر ينقسم إلى أمر ايجاب وأمر ندب ومطلق الأمر ينقسم والأمر المطلق غير مقسم هذا الفرق الاول مطلق الشيء ينقسم والشيء المطلق لا ينقسم مطلق الأمر ينقسم الى أمر ايجاب وأمر ندب والامر المطلق لا ينقسم بل هو يتعين بماذا بالايجاب يتعين بايه بالايجاب الثاني أن الأمر المطلق فرض من أفراد مطلق الأمر مطلق الأمر عام يشمل ماذا أمر الايجاب وأمر ندب هنا الأمر المطلق خاص بماذا بالايجاب أيهم يدخل تحت الاخر الامر المطلق يدخل تحت مطلق الامر اذا هو فرض من من افراده كما نقول الماء النجس يدخل تحت مطلق الامر ولا يدخل تحت ماذا يدخل تحت مطلق الماء ولا يدخل تحت الماء المطلق اذا الماء المطلق هو الطهور يدخل تحت ماذا مطلق الماء اذا الشيء المطلق هذا فرض من افراد مطلق الشيء الفرق الاول الشيء المطلق لا ينقسم ومطلق الشيء ينقسم الثاني اذا عرفنا انه ينقسم لا ينقسم هذا داخل فيه بالسابق في حينئذ نفر عليه ماذا ان الشيء المطلق فرض من افراد مطلق الشيء وكذلك هيكون داخلا تحته ان الامر المطلق فرد من افراد مطلق الشيء ولا ينعكس يعني مطلق فلا ينعكس بمعنى ماذا مطلق الأمر هذا عام والأمر المطلق هذا خاص هذا هذا خاص الخاص يدخل تحت العام واما العام لا يدخل تحت تحت الخاص لذلك قال لا, لا ينعكس بمعنى أن أن مطلق الأمر لا يدخل تحت الأمر المطلق لأن الأمر المطلق خاص ومعلوم ان الخاص لا يدخل تحته العام بل العكس بل بالعكس هذا الفرق الثاني الثالث أن نفي مطلق الامر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس هو شبيه بالعام والخاص يعني فيه معنى العموم الشمول البدلي فان إثبات الأخاص الاخص يسلزم إثبات يستلزم وإثبات الاعم لا يستلزم إثبات الأخاص فمطلق الامر اثباته لا يستلزم ماذا إثبات الأمر المطلق لانه قد يكون ندبا قد يكون ندبا عرفنا أن الأمر المطلق هذا هو الايجاب بعينه اذا إثبات الأمر المطلق يستلزم إثبات مطلق الامر وإثبات مطلق الامر لا يستلزم إثبات الامر المطلق اثبات قلنا قاعده سابقة مرارا كررناها اعتبار الاعم والاخص وكل سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى يعني ابن القيم اثبات الاعم لا يستلزم إثبات الاخص اثبات الاخص يستلزم إثبات الاعم هذا في النفي بقي هذا في الاثبات بقي في النفي نفي الاعم يستلزم نفي الاخص نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم وكلها تقال هنا كلها تقال هنا حينئذ قال رحمه الله تعالى ان نفي مطلق الأمر الذي هو الاعم يستلزم نفي الامر المطلق الذي هو الاخص دون عكس دون عكس يعني ماذا دون عكس أن نفي الأمر المطلق لا يستلزم نفي مطلق الأمر نفي الأمر المطلق لا يستلزم نفي مطلق الأمر لأن مطلق الأمر هذا عام يشمل نوعين امر إجاب وامر ندب فإذا نفيت أمر الايجاب لا يستلزم نفيه مطلق الأمر لانه يسطق على على الندب الرابع أن ثبوت مطلق الامر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق يعني اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الأخاص فإثبات مطلق الامر لا يستلزم اثبات الأمر المطلق لانه قد يثبت الأول ويستلزم اثبات أو يثبت ماذا انذ ولا يثبت الامر المطلق الذي هو الإيجاب اذا إثبات مطلق الامر لا يستلزم إثبات الأمر المطلق لا يستلزم اثبات الأمر المطلق العكس وهو ثبوت الأمر المطلق يستلزم ثبوت مطلق الأمر لأن إثبات النوع يستلزم إثبات الجنس اذا قلت هذا انسان معناه ماذا حيوان ناطق لا يلزم منه ان يكون فرسا الذي هو النوع الاخر فان اذا اثبات الاخص يستلزم اثباته الاعم هذا الذيعناه بقوله ان ثبوت مطلق الامر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق لا عمله يستلزم ثبوت الاخص دون العكس دون العكس وهو أن ثبوت الأمر المطلق يستلزم ثبوت مطلق الامر لأن ثبوت الاخص يستلزم ثبوت الاعم الخامس أن الأمر المطلق نوع لمطلق الامر ان الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر نوع من انواع كما تقول الاسم نوع للكلمه لأن الكلمه اسم وفعل اذا الاسم نوع للكلمه مطلق الامر ماذا ندب والأمر المطلق الذي هو الايجاب اذا الامر المطلق نوع لي لمطلق الامر صحيح الأمر المطلق نوع لمطلق الامر لأن مطلق الأمر هذا على نوعين امر ندب وأمر ايجاب الأمر الإيجاب هو الأمر المطلق حينئذ صار نوعا من من انواعه قالنا أن الأمر المطلق نوع لمطلق الامر ومطلق الامر جنس للأمر المطلق كالكلمه جنس للاسم جنس للي للاسم وليس نوع من أنواع الكلمه هذا الذي يكون تنفيلا له السادس أن الأمر المطلق مقيد بقيد الإطلاق لفظا لكنه لذلك الذي يستمع يقول الأمر المطلق هذا قيد لكنه في المعنى هو مجرد عن القيد ولذلك شمل النوعين شمل النوعين ان الامر المطلق مقيد بقيد الاطلاق لفظا مجرد عن التقييد معنى و مطلق مجرد عن التقييد لفظا مستعمل في المقيد وغيره معنى هذا من بديع ما ذكره رحمه الله تعالى الامر المطلق في اللفظ مقيد لكنه في المعنى مجرد عن القيد ولذلك دخل تحته الندب والايجاب اما مطلق الامر هذا غير مقيد لكنه ماذا يشمل ماذا المقيد وغيره دخل تحته النوعان ولذلك قال العباره ان الامر المطلق مقيد بقيد الاطلاق لفظا مجرد عن التقييد معنا ومطلق الأمر بالعكس مجرد عن التقييد لفظا مستعمل في المقيد وغيره معنى السابع من الفوارق بين مطلق الشيء وشيء المطلق أن الأمر المطلق لا يصلح للمقيد الامر يعني في الاستعمال لا يستعمل الأمر المطلق مرادا به مطلق الامر لا يستعمل كما أن الإنسان لا يستعمل يراد به يراد به الفرس مثلا لأن هذا له معنى وهذا له معنى ولو كان بينهما عموم وخصوص حينئذ لا يستعمل الأمر المطلق قال الأمر المطلق لا يصلح للمقيد يعني لا يصلح ان يستعمل في المقيد ومطلق الامر يصلح للمطلق والمقية يعني عام يشمل النوعين الثامن هذه كلها متداخله كل بمعان متداخل لو علمت ان مطلق الشيء عام والشيء المطلق اخص حين اذا انضبطت عندك المساله من اولها الى اخرها الثامن ان الامر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق فهو متضمن للإطلاق والتقييد الامر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق فهو متضمن للاطلاق والتقييد ومطلق الامر غير مقيد وان كان بعض أفراده مقيدا يعني باعتبار ماذا هل هو مقيد في اللفظ والمعنى أو لا هو بعينه السابق تاسعا من بعض امثله هذه القاعده الإيمان المطلق ومطلق الإيمان ايمان المطلق المراد به الكامل ومطلق الإيمان يراد به الناقص مراد به الناقص الإيمان المطلق ومطلق الايماني فالايمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل يعني يراد به النوعان ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسالك ولم ينفي عنه مطلق الإيمان لأن معه اصل الإيمان بكبيره بفعل المعصيه لا يخرج بها عن عن الاسلام عن الايمان هنيذ معه اصل الايمان ويطلق عليه مطلق الإيمان فلا يدخل في قوله تعالى والله ولي المؤمنين لانه أطلق مؤمنين ولا يشمل إلا ايمان المطلق ولا في قوله تعالى قد افلح المؤمنون ولا في قوله تعالى انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ونحوها من الايات التي جاء فيها الإيمان مطلقا هنيدن لا يدخل فيها العاصي صاحب الكبيره ويدخل في قول تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وفي قول تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ذلك على ماذا على أن هذه الايات يدخل فيها مطلق الإيمان ولو كان عاصيا وفي قول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر أمثال ذلك فلهذا كان قول تعالى قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا نفيا للايمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوده والا ما صاروا مسلمين لابد من الاسلام ولا من شيء مصحح له من من الايمان اذا معهم اصل الايمان قال والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الايمان ومطلق الايماني فاليمان المطلق يمنع دخول النار ومطلق الايمان يمنع الخلود فيها كل من مانع الإيمان المطلق يمنع دخول النار ابتداء لان ليس مع معصية يعذب على ماذا ليس ثم معصيه يعذب على إذا يدخل مباشره الجنه ويمنع من النار لكن مطلق الايمان هذا يمنع من ماذا لا يمنع من الدخول ولكن يمنع من من الخلود معه اصل الإيمان يمنع من الخلود اذا كل منهما مانع إلا أن الإيمان المطلق مانع من دخول النار ابتداء ومطلق الايمان لا يمنع من دخول النار ولكنه يمنع من من الخلود فيها قال العاشر أنك اذا قلت الامر المطلق فقد أدخلت اللام على الامر وهي تفيد العمومه والشمول ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق في اللفظ وأما في المعنى فلا اثر لهم بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفه او غيرهما فهو عام في كل فرض من الأفراد التي هذا شانه الأمر المطلق الامر دخلت ال افادت العموم اذا ينقسم المطلق مطلق من أي شيء مطلق من القيد هو مقيد في اللفظ لكنه في المعنى غير مقيد لانك اذا قلت الامر المطلق مطلق من ماذا قلنا المفعول معه مفاعيل خمسه مفعول به له منه لاجله الى أخير. المفعول المطلق مطلق من ماذا مطلق من قيد انت قيدت الأول والثاني والثالث قلت مفعول به له منه لاجله معه فيه قيدته اما بظرف او بحرف جر ما لم تقيده بظرف ولا بحرف جر تعبر عنه بماذا؟ بأنه مطلق اطلقته لم تقيده بشيء هنا كذلك هو في اللفظ مقيد لكنه في المعنى ماذا؟ مطلق ولذلك التعبير دقيق فيما فيما مر فقوله الأمر المطلق هذا أفاد التعميم من جهتين اولا ال وثانيا كونه مطلق عن قيد يخصصه من شرط او صفه او غيرهما واما مطلق الامر فالاضافه فيه ليست للعموم بل للتمييز فهو قدر مشترك مطلق لا عام مطلق لا عام يعني اراد به أن فيه شمول ان فيه شمولا لكنه بدلي وامما العام الذي هو مصطلح عليه عند الاصوليين فهو كذلك شامل وفيه شمول لكنه دفعي شمول قد يكون بدليا وقد يكون دفعيا دفعيا بمعنى يجتمع جميع الافراد دفعه واحده دون تمييز بخلاف البدري وعلى هذا فمطلق البيعين تفريع الان عرفنا الفروق كلها متداخلة الفروق كلها متداخلة فهو قال هنا وعلى هذا فمطلق البيعين مطلق البي ينقسم ولا ينقسم ينقسم الى جائز وغيره البيع المحرم يدخل في مطلق البيع لكن البيع المطلق خاصون بالجائز خاصون بان فرق بين بين النوعين وعلى هذا فمطلق البيع ينقسم الى جائز وغيره والبيع المطلق للجائز فقط والأمر المطلق للوجوب ومطلق الأمر ينقسم الى واجب ومنذوم كما تقدم والماء المطلق طهور فقط نوع واحد طهورا ومطلق الماء ينقسم الى طهور وغيره الذي والطاهر والنجس قسم ثلاثه طهور وطاهر ونجس كلها تدخل تحت مطلق الماء أما الماء المطلق فيختص به بواحد اذا الماء المطلق لا ينقسم مطلق الماء ينقسم قسم إلى انواع ثلاثه والملك المطلق هو الذي يثبت للحر ملك المطلق الذي تصرف فيه بجميع انواع التصرفات الجائزه له شرعا و مطلق الملك يثبت للحر والعبد لانه يملك لكنه ليس استقلالا عبدا من اذن سيده لاخره فإذا قيل العبد هل يملك او لا يملك لابد من التفصيل إن أريد به الملك المطلق فلا يملك وان اريد به مطلق الملك فيملكه كان الصواب إثبات مطلق الملك له دون الملك المطلق واذا قيل الفاسق مؤمن او غير مؤمن لا من التفصيل مؤمن او غير مؤمن لا بد من التفصيل ان اردت به الايمان المطلق فليس مؤمنا وان اردت به منتقل الايمان فهو, فهو مؤمن فهو على هذا التفصيل قال وبهذا التحقيق يزول الاشكال في مساله المندوب هل هو مامور به ام لا هل هو مامور به او لا المندوب حينئذ نقول ماذا في تفصيل على ما اطلقه للوصول اراد به ماذا ها مطلق الامر فدخل فيه فهو مامور به اما الامر المطلق فالمراد به الإيجاب وليس هذا مراده ليس هذا مراده لكن باب التحرير العبارة يقال هكذا الامر المطلق لا يشمل المندوب قولا واحدا لانه يختص بالايجاب فهو نوع واما مطلق الامر فيدخل فيه أمر الايجاب ويدخل فيه كذلك أمر الندب قالوا بهذا التحقيق يزول الاشكال في مسألة المندوب هل هو مامور به ام لا وفي مسألة الفاسق الملي منسوب الى مله الإسلام مله ما خرج منها بعض هل هو مؤمن ام لا يقول بالتفصيل على ما ذكره قال مرداوي بعدا ذكر هذه القاعده وهي قاعده عظيمه نافعه جدا في ابواب كثيرة وانما ذكرتها كلها لعظم نفعها ولذلك ذكرناها لعظم نفعها قال الناظم رحمه الله تعالى وليس مندوب وكرهم في الأصح مكلفا ولا المباح فرجح في حده الزام ذي الكلفه لا طلبه هذه المساله الثانيه مما يتعلق بالمندوب هل هو مكلف به اولى وليس مندوب وكرهم في الأصح مكلفا ولا المباح ولا ولا المباح خلاف في المسالتين فيما يتعلق بالمندوب وفيما يتعلق به بالمكروه مفرعون على الخلاف في حقيقة التكليف حقيقة التكليف ما المراد بالتكليف تكليف له معنى لغوي له معنى اصطلاحي يقال فيه شرعي وليس مندوب عرفنا المراد به بالمندوب المراد هنا المندوب مندوب إليه على على الحذف والإيصان كذا يقال فيها حذف إلى واتصل الضمير بي مندوب لانه اسم مفعول وقوله وكرهن يجوز فيه فتح الكاف وضمها كرهن وكرهن يجوز فيه الوجهان قال الأزهري وقد أجمع كثير من أهل اللغة تركيب كيف وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والكره لغتان أن الكره والكره لغتان فباى لغتين وقع فجائز قلت كره قلت كره جائز الا الفراء فإنه فرق بينهما فرق بين الكره والكره قال الفراء الكره بالضم ما اكرهت نفسك عليه والكره بالفتح ما اكرهك غيرك عليه يعني هل هو فعل مضطر أو فعل باختيار إن كان مضطر حينئذ اكرهك غيرك عليه حينئذ نكون بماذا يكون بالفتح وإذا انت فعلته فعل اختيار صار ماذا صار بالضم صار بالضم, صار بالضم تقول جئتك كرحن جئتك كرحن وادخلتني كرها صحيح جئتك قرها بالضم وادخلتني كرها هذا قول الفراء تفصيل بين المسالتين ولذلك قال وكرهم يجوز فيها الضبط بضم الكاف أو المشهور عند اهل الاصول ويجوز فيها الفتح المراد به الحكم الشرعي تكليفي احنا الصحيح مراد به الكراهه وليس مندوب نكرههم في اصح مكلفا ولا المباح كذلك ليس مكلفا به على على الصحيح هذا إن اثبتنا فيه خلافا إن اثبتنا فيه خلافا صوابه انه لا خلاف كما كما سياتي لا باعتبار قال التكليف له معنيان معنى في اللغة ومعنى في الاصلاح معنى في اللغة ومعنى فيه في الصلاح وهذه عادة العلم بذكر المعنى الاصلاحي بجانب المعنى اللغوي وإن كان المقصود ابتداءا ما هو المعنى الاصطلاحي وكذلك الحقيقة الشرعيه حقيقه المراد بالمعنى الاصطلاحي الحقيقة العرفيه ان قيل الاصلاحا لا يذهب الذهن لانه ماذا انه مباين للحقائق حقائق ثلاث اما شرعية وإما لغوية وإما عرفيه إذا قيل تعريف كذا بالاصلاح حينيد داخل في الحقيقة العرفيه هكذا مضطرد عنده اهل العلم لم يخرج عن الحقيقة العرفيه الحقيقه العرفيه والحقيقه الشرعيه ليست هي بعين الحقيقة اللغوية والاصل في لفظ والكلام والكلمه حملها على المعاني اللغوية لكن يأتي العرف وياتي الشارع فيخصص بعض مدلول اللفظ اللغوي ببعض الافراد ببعض الافراد فيسميه فيطلق اللفظ ابتداءا على فرض من افراده كالصوم والصيام يطلق بمعنى الامساك كل من أمسك عن شيء فهو صائم أمسك عن الكلام فهو صائم أمسك عن الجري والمشي فهو صائم امسك عن الأكل والشرب فهو صائم الى اخره كل من امسك عن فعل فهو صائم لكن الشرع خاص بماذا بفرض مخصوص حينئذ إذا اطلق لفظ الصوم صرف الى نوع خاص لا يدخل فيه الامساك عن الكلام وانما المراد به امساك عن المفطرات المفسدات زمن معين الى اخره فيسمى صيام حينئذ هذا الصوم يسمى حقيقة شرعيه مثله الحقيقة العرفيه إلا, الا أن الفرق بينهما باعتبار الناقل فالناقل في الشرعيه الشرع المتصرف والناقل والمتصرف العرفي هو العرف ثم هو إما عام واما اما خاصا العلاقه بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي أو المعنى الشرعي أن المعنى اللغوي موجود باعتبار اصمه في المعنى العرفي وكذلك الشرعي ولذلك يجعل أهل العلم مقارنة بين التعريفين كلما عرفوا شيء بدا أن يبدأ بماذا بالمعنى اللغوي ليشير لك أنه إذا عرف المعنى للصلاح أو المعنى الشرعي ان ثم مناسب بين بين المعنيين فليس هو معنى مستقل بل هو العاصم فيه المعنى اللغوي ولكن زيد عليه وصار ماذا حقيقه شرعيه او حقيقه عرفيه قال الراغب الكلف الالهاب بالشيء لان التكليف لو صرفت الماده مددتها الى اصلها فهي الكاف واللام والفاء الكلف الالهام بالشئ اولع بالشئ أو بمعنى ماذا احبه وصار مولعا به اشبه ما يكون به بالعشق ونحوه يقال كلف فلان بكذا وأكلفته به جعلته كلفا قال والك والكلف في الوجه سميه لتصور كلفة به كلفة هكذا بضم فسكون كلف شيء يعلو الوجه قالوا كسمسمي وكذلك الكلف لون بين السواد والحمرة وهي حمرة كديره تعلو الوجه والاسم الكلفة والرجل اكلف اذا فيه معنى المشقه وتكلف الشيء ما يفعله الإنسان باظهار كلف مع مشقه تناله في تعاطيه تكلف الشيء للتفعل جاءت تكليف فعل يتفعل تفعيلا تفعلا وتفعيلا تكلف شيء ما يفعله الانسان باظهار كلف يعني ايلاء مع مشقه تناله في تعاطيه فثم مشقه فثم ايلاء به يعني يجمع بين بين الامرين وصارت الكلفة في التعارف اسما للمشقه بمعنى أن ال تكليف وتكلف الشيء في الاصل هو اسم لمسمى مركب من شيئين الاء بالشيء يعني تعلق به اشبه ما يكون بالمحبه ونحو ذلك مع ماذا مع مشقه ثم صار في الحقيقه العرفيه اسما للمشقه دون دون الاء دون دون الاء قال وصارت الكلفة في التعارف اسما للمشقة والتكلف اسم لما يفعل بمشقه أو تصنع أو تشبع مشقه تصنع تشبع كل منها يطلق عليها ماذا التكلف والتكليف ولذلك صار التكلف على ضربين محمود وهو ما يتحره الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلا عليه هذا محمود يعني يتكلف الشيء يتعاطل الامر من أجل ان يصير ماذا سهلا عليه هذا التكلف وهو محمود ويصير كلفا به ومحبا له يعني ها مع المشقه قلنا ماذا هذا يترتب عليه هذا كلام اخر للراغب وهو ان التكلف على مرتبتين من ما هو محمود ومن ما هو مذموم المحمود قال ما يتحره الانسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلا عليه يعني يمارس الفعل من أجل أن يصير هذا الفعل سهلا عليه ويصير كلفا به ومحبا له وبهذا النظر يستعمل التكليف في تكلف العبادات تكلف العبادات وهذا المعنى هو الذي جعل كثيرا من أهل اللغة ومن أهل الأصول ومن أهل الفقه اطلاق لفظ التكاليف على العبادات حين اذا اجتمع فيه أمران تنبه لهذا المعنى اللغوي لأن المعنى اللغوي ليس في الاصلي مختصا بالمشقه وانما المشقة هذه حقيقة عرفيه جعل التكليف مرادف للمشقه ليس هو المعنى اللغوي وانما المعنى اللغوي مركب من شيئين الاصر هو الالهاء بالشيء والمحبه له هذا الاصر فيه ثم لما كان فيه شيء من المشقة أطلق أريد به المعنيان الالهاء مع المشقة تخصيصه باحد الفردين هذا الصلاح وليس هو المعنى المعنى اللغوي حينئذ تفسير التكليف بالالزام ما فيه مشقة هذا تخصيص باحد معنيه ولذلك الراغب هنا أصاب في كونه علل إطلاق التكاليف على العبادات مرادا به المعنيان وهو الولوع بالشيء والمحبه له مع وجود المشقه عليه على هذا التعبير لا اشكال في إطلاق التكاليف على العبادات فيقال التكاليف منها الصلاة والصوم الى اخره ففيها نوع مشقه وهذا لا اشكال فيه لا عموم المسلمين وكذلك فيها ماذا فيه إذا مارس الصلاة صار له شيء من الالهاء والولوع به صار محبا لها وكذلك لسائر العبادات الثاني مذموم وهو ما يتحراه الإنسان مرااه تن واياه عني بقوله تعالى قل ما اسالكم عليه من اجر من اجر وما أنا من المتكلفين نفي هذا وقوله لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها له منطوق وله مفهوم ما هو منطوق الايه نفي التكليف فيما لا سعه للعبد فيه وفيه اثبات التكليف فيما هو في وسع العبد في وسع العبد اذا فيه نفي وفيه اثبات قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي ما يعدونه مشقه فهو سعه في المال نحو قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم وقوله فعسى أن تكره شيئا الا قال في مختار الصحاح وكلف بكذا اي اولع به هذا الاصل في المعنى اللغوي اولع به والولع المراد به المحبه يعني يكثر منه ويتعلق به وبابه طرب وكلفه تكليفا أمره بما يشق عليهم وهذه دخيله على اهل اللغه من جهه أصول الفقه لأنهم عرفوا التكليف في كتب اصول الفقه بالزام ما فيه مشقه وجعلوا المشقه والتكليف مترادفين وهذا فيه شيء من النظر ولذلك ما قدمه الراغب الاصفهاني في المفردات وهو أن الاصل فيه الولوع بالشيء وقد يجامع المشقة تخصيصه بالمشقه صار في التعارف يعني حقيقة عرفيه تنبلي لهذا قال وكلفه تكليفا أمره بما يشق عليه وتكلف الشيء تجشمه والكلفه ما يتكلفه الإنسان من نايبه أو حق قال فالكلف الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقه شغل قلب ومشقه يعني الولوع والانشغال قلبي تعلق به فان يسمى ماذا يسمى تكليفا سمى تكليفا والتكليف الأمر بما يشق عليك وقد كلفه تكليفا فمعناه في اللغة عند أهل الأصول الزام ما فيه مشقه فالالزام شيء والالزام الشيء والالزام به تصيره لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا او وقتما هذا إذا نظرنا فيه باعتبار ما سبق يعتبر الصلاح خاصا عند أهل الاصول وتنبه لأن بعض المعاجم اللغويه قد يدخل في بعض المعاني التي تذكر في معاني المفردات ما هو الصلاح وما هو حقيقه عرفيه والذي يظهر أن التكليف من هذا القبيل لأن ان اصله مأخوذ من كلف والكلف المراد به الولوع بالشيء محبه تعلق به ثم قد يكون فيه مشقه وقد لا يكون فصار في الحقيقة العرفيه مخصصا به بالمشقه يلزم من ذلك ماذا حينئذ التكليف هو الزام ما فيه مشقه لما صار حقيقة عرفيه ترتب على ذلك ما ذكره ابن قيم رحمه الله تعالى انه لا تسمى العبادات تكاليف لا تسمى العبادات تكاليف قال لان التكليف مرادف للمشقه بمعناه ولذلك يعرف كثير من اهل السؤال كل والتكاليف التكاليف المشقه قلال في الاصل اللغوي ليس هو المشقة وإنما هو الولوع بالشيء والتعلق به حينئذ اضيف اليه معنى المشقه فصار بمعنيين ياتي بمعنيين يعني مركب من معنيين تخصيص باحد النوعين هذا يعتبر الصلاح خاصا قال الجوهري والكلفت ما يتكلف من نائبة او حق وكلفه تكليفا اذا امره بما بما يشق والمشقه نحو ما يستصعب على النفس شقه لحوق ما يستصعب على على النفس قال الله تعالى لم تكون بالغه إلا بشق الانفس قال في القاموس التكليف الأمر بما يشق وتكلفه تجشمه يعني تكلفه على مشقته وقال أيضا الزمه اياه فالتزمه إذا لزم شيئا لا يفارقه هذا تفسير للالزام قال الطوفي قلت هذا تعريف لغوي بناء على مشتهر من حقيقة الكلفة وتعريف الاصطناعي قد فهم من قوله كلفه أي أمره بما يشق هذا يؤكد ماذا أن تخصيص التكليف بالمشقه حقيقه عرفيه وليست حقيقة لغوية ليست حقيقة لغوية قال رحمه الله تعالى قلت هذا تعريف لغوي بناء على مشتهر من حقيقة الكلفة قال وتعريفه الصناعي لعلم اعتبارات صناعه اهل الاصول عندهم قد فهم من قوله كلفه اي امره بما يشق فهي اذا كما قلناه الزام ما يشق لكن هذا حقيقة عرفيه لا لغويه والشق والمشقه واحد وهو لحوق ما يستصعب بالنفس وذكر الايه السابقه لم تكون بالغه الا بشق الانفس وانشد وانشد الشيخ ابو محمد مقدسي ابن قدامه مستشهدا على التكليف قول الخنساء في اخيها صخر بن عمرو من الشديد يكلفه القوم ما نابهم وإن كان اصغرهم مولدا اي يلزمونه ذلك بحكم رئاسته عليهم وهذا معنى الصلاح وليس هو المعنى اللغوي يكلفه القوم يعني ما صلح عليه ليس مرد ما إلى ماذا إلى المعنى اللغوي حينئذ نستعمل في في احد معنييه ومن هنا قلنا اطلق العلماء تكاليف على على العبادات وابن قيم رحمه الله تعالى يعترض على على ذلك لا يرى ان العبادات تسمى تسمى تكاليف قال رحمه الله تعالى بل تبقى الطاعات غذاء لقلبه وسرورا له وقره عين في حقه ونعيما لروحه يتلذذ بها ويتنعم بملابسته اعظم مما يتنعم بملابسه الطعام والشراب واللذات الجسدانيه هذا في الناس نادر يعني تكليف العامه بمثل هذا قد لا يحصل لأن عامه الناس انما يؤدون العبادات ب بظواهرهم وبما يتمكنون من من بواطنه فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها إذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم تحميل الناس مثل هذه الأمور قد يكون فيه شيء من من المشقه هذه قد تكون من خصائص العلماء بل من خاصة الخاصة يعني هذا لا يكون مضطرد حتى في طلاب العلم ولا في العلماء إلا يشاء الله عز وجل انه يؤدي العبادات به بهذه الروحانيه تبقى الطاعات غذاء لقلبه وسرورا له وقرره عين في حقه ونعيما لروحه يتلذذ بها ويتنعم بملابسته اعظم مما يتنعم بملابسه الطعام والشراب واللذات الجسمانية فإن اللذات الروحانيه القلبية أقوى وأتم من اللذات الجسمانية فلا يجد في اوراد العبادة كلفه إذا كان كذلك لن يجد مشقه وكذلك روح تطير اذا اراد ان يصلي لكن الذي يجاهد نفسه هذا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى مجاهده واذا كان كذلك فقد وجد فيه معنى التكليب بمعنى المشقة يكون محبا للصلاه وولعا بها لكن فيه شيء من المشقة وكذلك ما يتعلق بالصوم وكذلك ما يتعلق بالزكاه دفع المال يكون ولعا به دفع بدفع الزكاه لان قربة لله عز لكن فيه شيء من المشقه فاجتمع فيه الأمران هذا لا يشكل انه الاصر على, على الجهاد قال فلا يجد في اوراد العباده كلفه ولا تصير تكليفا في حقه فإنما يفعله المحب الصادق ويأتي به في خدمة محبوبه هو اسر شيء إليه وألذه عنده ولا يرى ذلك تكليفا لما في التكليف من الزام المكلف بما فيه كلفة ومشقة عليه رجع إلى المعنى ليس اللغوي رجع إلى المعنى العرفي لما فسر لذلك قلت لكن انتبه لي المعنى اللغوي من أجل أن تفهم أن تسمية العبادات يكون مركبا من شيئين الولوع بالشيء والمحبه له مع وجود شيء من من المشقه وفسره هنا بقول الزام المكلف بما فيه كلفه ومشقة عليه وهذا هو المعنى الاصولي الذي ذكره اهل الاصول على أنه معناً معنى معنى لغوي قال والله سبحانه إنما سمى اوامره ونواهيه وصية وعهدا وموعظة ورحمة ولم يطلق عليها اسم التكليف إلا في جانب النفي كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ووقوع الوسع بعد الاستثناء من التكليف لا يوجب وقوع الاسم عليه مطلقا يعني جاء في النفي ولا يستلزم ذلك أن يطلق في الإثبات اذ فرق بين النفي والاثبات لكن نقول ما دل عليه بدليل المفهوم هو كدلالته عليه بدليل المنطوق لأن في الشرع لا فرق بين الدلالتين الاحكام الشرعيه وكذلك ما يتعلق حتى بالباب المعتقد ما يثبت بالمنطوق وما يثبت بالمفهوم سواء إلا إذا جاء المفهوم معارضا بمنطوق خاص كل منهما خاص هنيدي نقدم المنطوق على المفهوم الخاص اما إذا لم يكن كذلك فان اصل اثبات الاحكام بالمنطوق وبالمفهوم ما دام الله ان الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها معناه ماذا أنه كلف النفس ما في وسعها إذا جاء الاثبات بطريق المفهوم ولا اشكال في اطلاق تكاليف على على العبادات وذكر كذلك فيما يتعلق به هذا المعنى في إغاثة اللهفاني واطال نفس فيه قيل هنا في قوله فان قيل فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن كقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقول لا نكلف نفسا الا وسعها قيل نعم انما جاء ذلك في جانب النفي ولم يسمى سبحانه اوامره ووصاياه وشرائعه وتكليفا قط ولم ينفي ولم ينفي ذلك فدل على ماذا على أنه لم يثبت نطقا ولم ينفي لكن جاء اثباته من جهه المفهوم فلا سمين من من اثباته بل سماها روحا ونورا وشفاء وهدى ورحمة وحياه وعهدا وصية ونحو ذلك ارجع الى اغاثتي اللفان هذا التكليب باعتبار المعنى اللغوي أما في معناه الصلاحي والحقيقه العرفيه عند علماء الاصول ايلا تكليف الزام مقتضى خطاب الشرع هذا ذكره الحنابل في كثير من كتبهم الزام عرفنا الالزام تصيره لازما تصيره لازما لما عرفوا التكليف بأنه في اللغه عندهم بأنه الزام ما فيه مشقه وجب أن يأخذ الالزام دنسا في حد المعنى الاصطلاحي على القاعده المطرده عندهم في الحدود فقال الزام اي تصيره لازما الزام مقتضى خطاب الشرع عرفنا فيما سبق المراد بخطاب الشرع ومقتضى خطاب الشرع المراد به الاحكام الخمسة التي هي الايجاب والندب والكراهه والتحريم والاباحه اذا الزام مقتضى خطاب الشرعي خطاب الشرعي ومقتضاه دخلت فيه الاحكام الخمسه يلزم من ذلك ماذا أن تكون الاحكام على هذا الحد أن تكون الاحكام الخمسه كلها تكليف فالواجب مكلف به وهذا محل وفاق والمحرم مكلف به وهو محل وفاق يعني الواجب والمحرم من الأحكام التكليفيه باتفاق لا خلاف فيها وانما خلافه في ماذا في المندوب والمكروه وعلى هذا الحد دخل المندوب والمكروه لدينا كونان ماذا مكلفين بهما ودخل كذلك هذا محل الايراد على التعريف دخل كذلك ماذا المباح وصال المباح مكلفا به وهذا محل النقد هذا التعريف اذا الزاموا هذا هو المعنى اللغوي عند اهل الاصول الزام ما فيه كلف اقاده في الحدي مقتضى خطاب الشرع المراد به الأمر والنهي والاباحه ويدخل تحت الأمر حكمان ويدخل تحت النهي حكمان فيتناول حينئذ الاحكام الخمسة الوجوب والندب الحاصلين عن الامر والحظر والكراهه الحاصلين عن النهي والاباحه والاباحه الحاصله عن التخير او الاباحه عن عن التخير اذا قلنا انها من خطاب الشرع وهو محل نزاع سياتي بحثه ان شاء الله تعالى هل الاباحه حكم شرعي ام لا الصواب انها حكم شرعي واذا قلنا بانها حكم شرعي لا يستلزم ذلك إثبات انها حكم تكليفي إذا قلنا حكم تكليفي يستلزم انها الحكم قيل حكم شرعي لا يستلزم النها حكم تكليفي وكذلك لان الحكم الشرعي اما وضعي واما تكليفي واما لا هذا ولا ذاك هذا الاصل فيه فصارت الاباحه ليست, حكم ليست حكما شرع تكليفيا ولا وضعيا وهو كذلك لكن تذكر في ضمن الاحكام التكليفيه من باب التتميم للقسمه او من وجه آخر أن الذي يوصف بالاباحه هو فعل المكلف فلما كان كذلك ومعلوم أن فعل المكلف هو متعلق ماذا خطاب الشرعي الحكم الشرعي ما حقيقته ما حده ما حده خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اذا المكلف هو الذي قلنا باقتضائه أو بالوضع أو بالتخيير التخيير الذي هو لاباحه اذا الاباحه تتعلق بفعل المكلف من هو المكلف البالغ العاقل غير الملجا الى اخره اذا الصبي لا يصف فعلهم بماذا بكونه مباحا لانه غير مكلف المجنون لا يصف فعله بكونه ماذا مباح لانه غير غير مكلف اذا لما كانت الاباحه وصفا لفعل المكلف من جهه الشرعي أطلق عليها انها ماذا انها حكم التكنيف الا العصر انها ليست ليست حكما تكليفيا قال إذا قلنا انها من خطاب الشرعي ويكون معناه في المباح إذا اردنا انها حكم تكليفي وجوب اعتقادي كونه مباحا ويكون معناه يعني التكليف في المباح يفسر باحد امرين الأول وجوب اعتقاد كونه مباحا والوجوب هذا حكم تكليفي لكن هذا لا يستقيم لماذا لأن الواجب يجب ان نعتقد انه انه واجب وكذلك والمندوب يجب ان نعتقد انه انه مندوب هكذا اذا الاعتقاد ليس خاصا بالمباح يكون عاما في جميع الاحكام الشرعيه وجوب اعتقاد كونه مباحا او الوجه الاخر اختصاص اتصاف فعل المكلف بها وهذا قريب وهو حسن أن وصف الاباحه انما يختص بها فعل المكلف من كان مكلفا تعلق به الحكم الشرعي حينئذ التخيير الذي يكون مستوي طرفين بين الفعل والترك يكون من افعال المكلفين وأما فعل غير المكلف فلا يوصف كونه ماذا مباحا دون فعل الصبي والمجنون فلا يوصف به بالاباحه قال ابن بدران لما ذكر التعريف السابق الزام مقتضى خطاب الشرع قال وعلى هذا تكون الاباحه تكليفا تكون الاباحه تكليفا لأنها من مقتضيات الخطاب المذكور ومن قال إن الاباحه ليست تكليفا يقول التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي بمعنى أن التعريف الأول فاسد لانه يدخل فيه ماذا الاباحه وانما ذكرته لأن الحنابل يذكرون هذا التعريف نظام مقتضى خطاب الصن في مختصر التحليل وكذلك التحليل في اصني وشرحه فمن أراد أن يخرج الاباحه حينئذ يعرف ماذا يعرف التكليب بان الخطاب بأمر أو نهي واذا قيل الخطاب بأمر أو نهي حينئذ الأمر اشتمل على الواجب والمندوب واو نهي اشتمل على التحريم وعلى الكراهه الواجب والتحريم كل منهما متفق على كونهما من احكام الشرع التكليفيه فدخل في الحد المندوب والمكروه والصحيح أن كل منهما ماذا كل منهما تكليف حينئذ استقام الحد واملا استقام الحد الخطاب بأمر أو نهي هل دخلت الاباحه الجواب لا ولذلك قال ابن بدران ومقال ان الاباحه ليست تكليفا يقول التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي ليس عندنا تخير هنا ليس عندنا تخير قال الطوفي وقيل التكليف الخطاب بأمر أو نهي يعني هذا التعريف الثاني للتكليف خطاب بأمر أو نهي وهو صحيح يعني هذا التعريف صحيح إلا أن نقول الاباحه تكليف على راي مرجوح على راي مرجو حنيد اذا قلنا الاباحه تكليف هل يلزم ادخالها او اذا قلنا على راي مرجو هل يلزم ادخالها في الحد ام لا قل لا الحد إنما يكون باعتبار ما صح لأن الحد يختلف من شخص الى شخص لذلك اختلفت الحدود فكل من حد شيئا حد ذلك الشيء المحدود بما صح عندهم ولا يعتبر قول المخالف فكأن الطوفي يقول إذا اردت أن تعتبر القول المرجوح حينئذ لا يصح هذا الحد قل ما لنا وما له قول مرجوح نحن نعتقد انه قول باطل اذا المباح ليس حكما تكلفيا اذا لما ادخله فيصير نقدا على على الحادي فقوله وهو صحيح إلا أن نقول بمعنى ان ثم استدراكا على على الحادي وجه هذا الاستدراك ان ثم قولا أن المباح حكم تكليفي وعلى هذا حينئذ لا يصح الحد قلنا الحد صحيح واعتبار المباح انه حكم تكليفي قول ضعيف فلا فلا يعتبر قال إلا أن قول الاباحه تكليف على راي مرجوح فترد عليه طردا وعكسا وسبق بيان الطرد والعكس قلت قال قلت قد اختلف الأصوليون في الاباحه هل هي تكليف ام لا على ما ياتي بيان ان شاء الله تعالى فان قلنا ليس تكليفا صح تعريف التكليف بما ذكر وإذا صح عين اذا صار هو هو المعتمد فيكون كل تكليف خطابا بأمر أو نهي صحيح كل تكليف خطاب بأمر أو نهي وكل خطاب بأمر أو نهي فهو تكليف إذا تساوى تكليف هو الخطاب بأمر أو نهي كل خطاب بأمر أو نهي فهو تكليف اذا لم تدخل اللباحة من أصلها اصلها فيكون كل تكليف خطابا بأمر أو نهي وكل خطاب بأمر أو نهي تكليفا صار تكليفا وان قلنا لباحه تكليف هنا اذا انتقض الحده طردا وعكسا طردا وعكسا ان قلنا لباحه تكليف انتقض التعريف المذكور بها من جهة الطردي و وجود الحد بدون المحدود لأنه ليس كل ما وجد الخطاب بأمر أو نهي وجد التكليف لان يوجد الخطاب بأمر أو نهي وبقي فرد من أفراد التكليف وهو ما فيه ما فيه تخيير ما فيه تخيير حين صار النقض من حيث الطرد فوجد الحد الذي هو الخطاب بأمر أو نهي ولم يوجد التكليف لماذا لأن الخطاب بأمر أو نهي إذا جعل حدا لابد ان يكون مساويا للمحدود الحد والمحدود لابد ان يكون مساويا له من كل وجه فلا يكون الحد أعم من المحدود ولا يكون أخص من, من المحدود إن كان أعم أو أخص حينئذ جاء الطرد والعكس فإذا قيل الخطاب بأمر أو نهي هو التكليف حينئذ بقي ماذا بقي الاباحه حينئذ ليست بأمر ولا ولا نهي هذا الذي اراده لأن اباحه مثل قولي وكلوا واشربوا فاذا طعمتم فانتشروا واذا حللتم اصطادوا ونحو من المباحات خطاب بأمر وليس تكليفا وكذلك من جهة العكس وهو انتفاء المحدود عند انتفاء الحدي لأنه ليس كل من انتفى الخطاب بأمر أو نهي انتفى التكليف اذا انتفى الخطاب بأمر أو نهي هل انتفى التكليف أم لا اذا قلنا لباحه تكليف لم ينتفي التكليف إذا من حيث الاثبات من حيث أن في طردا وعكسا يكون الحد مدخولا لأن الخطابه بامر او نهي قد ينتفي ويكون التكليف موجودا في المباحات اذ حقيقة الاباحه التخير بين الفعل وتركه نحو ان شئت ففعل وان شئت فلا فلا تفعل وحقيقة التخير غير حقيقة الامر والنهي فإذا قلنا الاباحه تكليف فقد صح وجود التكليف مع انتفاع الامر والنهي والصحيح كما ذكرنا هذا باب التجويس هذا طريقه يسلكها بعض العلم في التعريفات لابد ان ياتي بتعريف لا ينتقد يعني يكون قابلا للجميع يستوي فيه كل من من اراد ان يدخل شيئا ندخله هذا ليس بصواب ليس ليس بصواب بل ياتي بحد بما يعتقد أنه حد له وامال احتياطات فهي بما عنده صح لا بما عند غيره فإذا كانت الاباحه ليست حكما تكليفيا يجب على من عرف ان يخرجها وليس ان يدخلها باعتبار قول مرجوح والصحيح ان الاباحه ليست تكليفا فدخل في الحد حنين احكام الاربعه خطاب بامر الواجب والمندوب والمندوب الصواب انهم مكلف به او او بنهي ودخل فيه الحظر والكرهه والتحريم مكلف به باتفاق وقراه على على الصحيح وأما للباحه فلم تدخل لابد من اخراجه اذا الحد يعتبر صحيحا حد لا اشكاله فيه قال في البحر المحيط التكليف لغه من الكلفه بمعنى المشقه جرى على ما اطرد عند عند الاصليين وفي الاصلاح قال ابن الصراقه من اصحابنا الشفعية نحن ذكرنا تعريفين عند الحنابل وافدنا بهما قال ابن الصراق من اصحابنا حدده بعض اهل العلم هذا التعريف الثالث بانه اراده المكلف من المكلف فعل ما يشق عليه ها أخذ اخذ الجنس ماذا ها بطل الحد لان التكليف شيء والاراده شيء اخر فهم متغايران فهما عرفنا التكليف في اللغه لابد ان ياخذ ماذا ياخذ المعنى اللغوي جئسا في الحدي من اجل ان يسقيه فلما اخذ الاراده لاراده شيء اخر اراده المكلف الذي هو الله عز من المكلف الذي هو المكلف العبد ماذا ان, أن يفعل ما يشق عليه هذا ليس ليس بحجه هذا التعريف غلط بانه اراده المكلف من المكلف فعلا ما يشق عليه وهذا التعريف غلط هذا من عندي ليس من الزركشي وهذا التأليف غلط لانه رد التكليف الى الاراده وهما متغايران هما قال الزركشي وقال الماوردي الامر بطاعه والنهي عن معصيه يعني التكليف الأمر بطاعته والنهي عن معصيته صحيح ام لا صحيح ما الفرق بينه وبين الثاني خطاب بامر او نهي هو بعينه هو بعين فعل المامور به إذا اجتمعت الطاعه مع المعصيه يعني جاء في سياق واحد فان اذا الطاعه تختص بامتثال المامور امتثال المامور اما ايجابا واما اما ندبا والنهي عن معصيه نهي عن معصية. دخل فيه التحريم ودخل فيه الكراهه وعرفنا فيما سبق ان النهي مخالفه النهي هذا يسمى معصيه فيه في لسان العرب ولذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبه وكان ما تخلل كتابه من القصص عيده واعتبارا تقوى معها الرغبة ويزداد وازداد بها الرهب وقال القاضي هذا التعريف الخامس هو الأمر بما فيه كلفا أو النهي عما في الامتناع عنه كلفا قال القاضي هو الأمر بما فيه كلفه جاء بالامر فدخل فيه الندب او النهي عما في الامتناع عنه كلفه ودخل فيه الكراهه اما الواجب والتحريم هذا لا يحتاج لانه متفق عليه وعد الندب والكراهه من التكليف عد الندب والكراهه من من التكليف وقال امام الحرمين هو الزام ما فيه كلفه الزام ما فيه كلفه امام الحرمين اول من عبر به بهذا التعبير واخذه من أخذه بعده مين من الاصوليين هذا التعريف السادس للتكليف تعريف السادس للتكليف الزام ما فيه كلفه من فعل او ترك فعل أو ترك لما قال الزام ما فيه كلف المندوب ليس فيه الزام هذا باعتبار الأمرين انهي المكروه ليس فيه الزام باعتبار النهي حينئذ يختص الحد بماذا بالواجب والمحرم وخرج المندوب والمكروه على راي من الحرمين والمختار عنده وعند غيره أن المندوب ليس مكلفا به وان المكروه ليس مكلفا به بل الاحكام التكليفيه خاصه باثنين لا ثالث لهما وهما الواجب والمحرم لذلك عبر هنا بقوله الزام ما فيه قل من فعلنا او او تركه وعلى هذا فالندب والكراهه لا كلفه فيهما لأنها تنافي التخيير قال في المنخول وهو المختار يعني الغزاني صاحب المنخول قال وهو المختار قال الزركشي وفيه نظر لأن التخيير عبارة عامه خير بين فعله وتركه تخير عما خير بين فعله وتركه قالوا المندوب لكون لكون المندوب فيه لكون المندوب فيه تخير حينئذ اخرجناه من الحد حينئذ يرد للسؤال هل التخيير في المباح هو بعينه التخيير في المندوب الجواب لا لأن التخيير في المباح هو ان شئت افعل وان شئت لا تفعل على وجه السواء تساوي أما التخيير في المندوب فليس على وجه التساوي بل عندنا الراجح ما هو الفعل والترك هذا مرجوح اذا ليس على وجه التساوي فكيف يسول المندوب مع المباح بحجه أن كل منهما فيه تخير قل لا ثم فرق بين التخيرين تخير في المباح على جهه السواء يعني التساوي افعل لا تفعل مستويان في الشرع تاكل لا تاكل مستويان أما باعتبار المندوب لا لذلك الفعل الراجح مثاب عليه لو فعله والترك الذي هو مرجوح هذا ليس مرغبا فيه بل المرغب فيه ماذا الفعل ولذلك قال فيه نظر لان التخيير عبارة عن خير بين فعله وترك وهذا في المباح هذا في المباح والندب مطلوب الفعل مساب عليه فلم يحصل التساوي فكيف يقال بان المندوب يجب إخراجه لأن فيه تخييرا فهو كالمباح كانه يقول هو اقرب إلى المباح من كونه اقرب الى الواجب ولذلك مر معنى أن المندوب بعض الواجب بعض الواجب قال وما نقلنا عن القاضي تبعنا فيه امام الحرمين لكن الذي في التقريم للقاضي أنه الزام وما فيه كلفه كما قالت الامام فلينظر فلنعلله فنعلله قولين وزعم الإمام أن الخلاف لفظي ومخالفه لفظي والحاصل أنه يتناول الحضره والوجوبه قطعا يعني التعريف هذا الزام وما فيه كلفه يتناول الحظره الذي هو المحرم والواجب قطعا لا خلاف فيه ولا يتناول الاباحته قطعا لأن الاباحه ليس فيها تسوية ليس فيها الزام ليس فيها الزام الا عند الاستاذ اسحاق مسياتي وفي تناوله الندبه والكراهه خلاف قال الشقيطي شغل الامير رحمه الله في المذكره وحده اي التكنيف للصلاح قيل الزام ما فيه مشقه يعني من فعل او ترك وقيل طلب ما فيه مشقه هذا هو الحد السابع طلب ما فيه مشقه طلب ما فيه مشقه يعني على وجه الالزام او لا على وجه الالزام أو لا فعلى الاول الزام ما فيه كلفه لا يدخل في حده الا الواجب والحرام الا الزام بغيرهما وعلى الثاني يدخل معهم المندوب والمكروه لأن الاربعه مطلوبة اربعه مطلوبه واما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريفات أو من تعريف التكليف الا طلب به اصلا فعلا ولا تركا وإنما ادخلوهم في اقسام التكليف مسامحه وتكميلا للقسمة وما ذكرناه من علة سابقة هي اوجه انه صفه ل فعل المكلف فلذلك قيل فيه أنه من الأحكام الشرعيه التكليفيه اذا طلب ما فيه مشقه يشمل الاحكام الأربعة الزام ما فيه مشقه أخرج المندوب والمكروه والصواب أن المندوب مكروه أن المندوب والمكروه كل منهما مكلف به حينئذ يترجح ماذا طلب ما فيه مشقه عكس ما ذهب إليه الناظم فرجح في حده الزام ذي الكلفه لا طلبه ونحن نقول ماذا فراجع في حده طالب ما في كل فلا إلزامه عكس ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى قال وليس مندوب نكره في الاصح مكلفا ولا المباح قال في الاصم لما قال في المساله السابقه وفي كون المندوب مامورا به خلاف قال والاصح ليس مكلفا به خلاف للقاضي يعني الذي رجحه صاحب الاصبي الذي هو تاج الدين السبكي ان المندوب ليس مكلفا به ليس مكلا وهو الذي مشى عليه ماذا الصيوطي هنا في في النظم ولم يخالفه ولا ليس المندوب مكلفا به لماذا ليس مكلفا به لاننا حددنا يعني الخلاف تنبه الخلاف في المندوب مكلف به أو لا بناء على الحد على على الحد اين اخترت انه الزام انتفى الالزام عن المندوب فليس مكلفا به إن اخترت أنه طلب وهذا الاصح حينئذ المندوب مكلفا به إن قلت المكروه مكلف به أولا لا واخترت الزام في كلفه والمكروه ليس فيه الزام اذا ليس مكلفا به إن قلت بأن التكليف طلب ما فيه كلفه ومشقه والمكروه طلب ما فيه مشقه فيه في طلب معنى الطلب وفيه معنى المشقة صار ماذا صار مكلفا به اذا الخلاف في المندوب وفي المكروه هل كل منهما مكلف به ام لا هذا فرع عن اختيار التعريف الصحيح لمعنى التكليف فمن عرفه بالالزام نفى التكليف عن المندوب والكراهه ومن عرفه بالطلب وهو الصحيح اثبت التكليف للمندوب والمكروه ولذلك ليس لهم تعليل في نفي كون المندوب ليس مكلفا الا كون ماذا ليس ملزوما به هكذا عبر المحل وغيره والاصح ليس مكلفا به أي مندوب لماذا لأنه ليس ملزوما به وقد اخذنا الالزام جنسا في حد التكليف إذا مت ما تحقق ورد معنى التكليف الا فلا لانه ليس ملزوما به فالتعليل هنا بناء على مقتضاه من حد التكليف وهو الزام ما فيه كلفه فيجوز تركه ما دام انه جاز تركه صار ليس ملزما به ومقابل الأصح أنه مكلف به بمعنى أنه مطلوب بما فيه كلفه اذا تحقق فيه الحد الثاني وحينئذ لا خلاف في المعنى بل الخلاف لفظي مبناه الخلاف في تفسير التكليفي ما هو التكليف فان عليه ماذا إثبات الاوصاف للاحكام الشرعيه والخلاف بينهم في خصوص المندوب ولم يقع في خصوص المكروه يعني الاصوليون جملة في الغالب يذكرون الخلاف في المندوب هل هو مكلف به او لا ولا يذكرون الخلاف في المكروه هل لكون المكروه متفق عليه هل المكروه متفقا عليه انه ليس مكلفا به أو أنه مكلف به أو أن القول في المكروه كالقول في المندوب الثالث الذي هو ان القول في المكروه كالقول في المندوب بمعنى أنه إذا ثبت الخلاف في المندوب هل هو مكلف به أو لا بناء على خلاف التكليف حينئذ الخلاف في المكروه مثل سيئا وقد جرت عاده اهل الاصول انه اذا اتحدت المسالتان يذكرون احدى المسالتين والثانية يلحق بها ولذلك لما يتكلمون عن الامر تأتي مسائل النهي يقال في هو على وزان الامر يعني اذهب إلى الى وأبدل وابدل الالفاظ المتعلقه بالامر بالنهي وهي بعينها لا فرق بين البتة هنا الشأن كذلك شأنه كذلك لكن السيوطي لم يكتفي قال لا بد من التنصيص ولذلك قال ليس مندوبا وكرهن نص على ماذا على الكراها قال الناظم والتصريح بمساله بمساله المكروه من زيادة اخذا من المختصره يعني أراد أن يزيد على على الاصلي وصاحب الاصلي ما ترك نسيانا ما ترك نسيانا او اعراضا عنها وانما ذكر اصلا الذي أكثر أهل الاصول من ذكره وهو المندوب ثم الكلام في المكروه على على وزانه لأن هذا فرع عن عن الامر واذا كان فرعا الامر فالبحث في النهي بنوعيه بالبحث في الأمر بنوعه سيان ولذلك قال الزركشي استغنى المصنف التشنيف استغنى المصنف بالخلاف في حد التكليف عن مسألة المختصر أن المكروها غير مكلف به على الاصحي لأن هذه اصلها فلا تظنه اهملها والصيوطي ظنه اهملها فاستدرك عليه ذلك وقال في البحر وفي أن المكروها هل هو من التكليف ام لا والخلاف ك في المندوب اذا لا فرق بين المسالتين خلافا للقاضي ابي بكر الباقلاني في قوله بالثاني الذي وماذا أن المندوب مكلف به والمكروه مكلف به فعنده المندوب والمكروه بالمعنى الشام خلاف الاولى مكلف به كالواجب والحرام زاد الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني على ذلك المباح فقال المباح كذلك مكلف به لكن فسر التكليف الاباحه بما سبق وهو ماذا باعتباري الاعتقاد يجب اعتقاد أنه مباح فقال انه مكلف به من حيث اعتقاد اباحته تتيما للاقسام والا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد يعني الواجب كذلك يجب اعتقاد انه واجب والمندوب يجب اعتقاد انه ان من دو المحرم كذلك هو واجب الاعتقاد اذا لماذا خصصنا المباح قال نخصه ونرده إلى الاحكام التكليفيه الذي هو الواجب من أجل إدخاله ما تتميم القسمة فحسب ولذا قال الناظم المباح يعني وليس المباح مكلفا به خلاف للاستاذ ابي اسحاق أي الأصح ليس مكلفا به عند الجمهور خلافاً لابي اسحاق وبعضهم لا يعبر بالاصح لانه ليس في خلاف اصلا ولذلك اعترضوا على صاحب الاصلي بقوله وكذا المباح لما قال الأصح ليس مكلفا به قال وكذا يعني الأصح في المباح انه ليس مك يعني اثبت الخلاف وبعضهم ينفي الخلاف ينفي الخلاف اي الاصح ليس مكلفا به عند الجمهور خلاف لابن اسحاق والخلاف لفظي كذلك خلاف لفظيا كثير من المسائل عند الاصوليين خلاف فيها يرجع إلى تحليل اللفظ فحسب لانه لا يدخله في التكليفي باعتبار اصل الفعل اذ ليس في المباح طلب ولا كلفه لكونه مخيرا بين الفعل والترك على السواء بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحا بمعنى ان المباح كالواجب والمندوب قد ينظر اليه بجهات متعددة باعتبارات مختلفة صحيح فالمباح لك أن تنظر إليه باعتبار ذاته وهو ما استوى فيه ما استوى طرفاه فعلا وتركا ولك ان تنظر باعتبار الاعتقاد ولك ان تنظر باعتبار ما يكون وسيلة اليه ولذلك المباح باعتبار ما هو وسيله إليه قد يكون واجبا اذا المباح صار ماذا صار واجبا باعتبار ذاته لا وانما باعتبار ماذا الوسائل لها احكام المقاصد ما لا يتم الواجب الا به فهو. فصار المباح واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مندوبا فحين يذ باعتبارات مختلفة نظر ابو اسحاق المصريين إلى المباح باعتبار الاعتقاد اذا محل النزاع ليس محلا واحدا الجمهور نظر إلى المباح باعتبار ذاته وقالوا ليس مكلفا وعند ابي اسحاق نظر ماذا الى الاعتقاد لا يجب ان نعتقد ان هذا مباح عينذا الجهه تكون ماذا تكون منفكه قال والخلاف لفظي لانه لا يدخله يعني ابو اسحاق في التكليف باعتبار اصل الفعل باعتبار ذاته اذ ليس في المباح طلب ولا كلفه لكوني مخيرا بين الفعل والترك على سواء بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحا ولما رده إلى الوجوب حينئذ جعله حكما تكليفيا واراد به التتميم القسم قال في التحبير وهو أي ندب تكليف يعني أن المندوب تكليف قاله للستاذ ابو اسحاق الاسفرايني والقاضي ابو بكر بن المقلاني وابن عقيل والموفق ابن قدامه والطوفي وابن قاضي الجبل وغيرهم إذ معناه يعني معنى التكليف عندهم طلب ما فيه كلف هذا هو وقد يكون أشق من الواجب المشقة هنا غير معتبره يعني النظر باعتبار المشقة وعدمها ليس هو الاصل في صدق التكليف على الحكم لماذا لأن المشقة اولا تختلف ليست كالسفر المشقه كالسفر ليس لا تنضبط ولذلك يعلق تعلق الرخص بماذا بالسفر بذاته هو الذي يكون علته وليست المشقه لأن الواجب قد يكون اشق من المندوب وقد تنتفي المشقة عن الواجب صحيح قد يفعل الواجب وليس فيه مشقة اذا انتفت كيف يقول الزام فيه كلفه لم لم يكن حكما شرعيا تكليفيا قد يكون المندوب ليس فيه مشقة قد توجد فيه مشقة قد توجد فيه مشقه ادنى من الواجب قد تكون مساويه قد تكون أشق صحيح اذا باعتبار المشقة نقول المندوب لا يصح أن يكون ماذا مكلفا به او لا وانما باعتبار كونه مطلوبا او لا كونه مطلوبا هذا مضطرد كونه فيه مشق هذا مضطرب يعني لا يتحقق فيه الوصف مطلقا ولذلك عبر الزركشي والتسنيف عبارة جيدة وهي أن جنس المشق هي المعتبره في المندوب وليس في كل فرض فرض لانه قد يوجد بعض المندوب ولا يكون فيه ماذا لا يكون فيه مشقة. وقد يوجد بعض افراد وفي مشقه اعلى من مشقه الواجب اذا المشقة واعتبارها في وصف الحكم الشرع بكونه تكليفاً او لا هذه ليست مطلبه ليست مضطربه لان لكونها مضطربه حينئذ نرجع إلى ماذا كونه مطلوبا او لا والطلب لا شك انه مسوي في الجميع سواء كان في الواجب أو كان فيه في المندوب سواء كان طلب ايجاد او كان طلبه ترك فالسوى فيه ولذلك الزام ما فيه كلفه ليس مطالبا طلب ما فيه مشقه او كلفه حينئذ قال موطرد كيف يكون في المندوب مشقا نقول باعتبار الجنس لا باعتبار ماذا لا باعتبار كل فرض فرض قال هنا اذ معناه طلب ما فيه كلفه وقد يكون اشق من الواجب وليست المشقه منحصره في الممنوع عن نقيضه حتى يلزم ان يكون منه يعني نقيض المندوب الذي هو الواجب وذكر زكاتي بالتشنيف ان الكلفه يعني في المندوب اعتبار الجنسي لا كل فرض فرض ومنعه ابن, حمد ابن حمدان من أصحابنا واكثر العلماء قاله ابن مفلح في اصوله وغيله فليس بتكليف يعني مندوب ولا يكلف به فإن التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة يعني من المكلف والندب فيه تخين هذا التعليل السقيم لا يصح بمعنى قوله رحمه تعالى هنا فإن التكليف هذا كلام صاحب البرهان الجويني فان التكليف يشعر يعني اللفظ يشعر بماذا من حيث اللفظ بتطويق يعني جعلوا طوقا عليه تطويق المخاطب الكلفة من غير خيره والندب فيه تخيير إثبات التخير في الندب ليس على وجه السواء فلا يلتحق حينئذ بالمباح بل هو بالواجب اكد والخلاف في هذه المساله لفظي وذلك مبني على تفصيل لفظ التكليف فإن اريد بالتكليف ما يترجح فعله على تركه فالمندوب تكليف وان نريد به أنه مطلوب طلبا أن يمنع النقيض الذي هو الترك فهو ليس بتكليف وقال أيضا في المباح وليست أي الاباحه بتكليف عند الاربعه وغيرهم بل حكم اتفاق المباح باعتبار ذاته لم يقل أحد بكونه مكلفا به وهو صحيح حتى ابو اسحاق الصرايني لا يقول بماذا بكونه باعتبار ذاته مكلفا واذا كان كذلك حينئذ يعكا الاتفاق ولذلك انتقد صاحب الاصلي بقوله وكذا المباح يعني الأصح فيه انه ليس مكلفا به قال وليست الاباحه وليست الاباحه بتكليف عند الاربعه وغيرهم وخالف الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني قال الطوف والخلاف لفظي اذ من قال ليست تكليفا ليست تكليفا نظرا الى انه ليس فيها مشقه جازمه كمشقه الواجب والمحظور ولا غير جازمه كما بينا في مشقه المندوب والمكروه وهي مشقه فوات الفضيله اذ لا فضيله في المباح لذاته يشق على المكلف فواتها بتركه يعني مشقة المندوب ليست في هذا التعبير فيه شيء من القصور وانما في فوات الفضل المترتب عليها نقول هذا كذلك يشق على ماذا على النفس لكن الفعل ذاته قد يكون فيه مشقه ولذا قلنا مرارا الاعتكاف فيه مشقه اولى فيه مشقة ليس كصلاه ركعتين هذا مندوب هذا مندوب صلاه ركعتين هذه ما اخف على النفس لكن 10 ايام تلزم المسجد تذكر الله عز وجل هذا فيه مشقه فيه مشق اذا فوات فضيله هذا نوع مشقة والفعل ذاته كذلك يكون فيه يكون فيه مشق ومقال هي تكليف اراد أنه يجب اعتقاد كونه مباحا وهذا رد بان العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباحي واعتذر له بأن الاباحه حكمها وجوب اعتقاد أن الفعل مباح والوجوب من التكليف فقد لازمت ما فيه كلفه فاطلق عليه التكليف لاجلي الملازم هذا حكم عام ليس خاصا به من المباح يعني كلما وجدت الاباحه وجب اعتقاد انه واذا صار ملازما له باعتبار ان اعتقاد الوجوب ملازما للمباح لكل مباح بقرينه الملازمه اطلق التكليف على على المباح هذا رده الى الأول وهذا لا يمنعه الأول والاستاذ لا يمنع الا مشقه في المباح فتبين أن النزاع على لعدم ورودها على محل واحد اذ الاول يقول الاباحه لا مشقة فيها والاستاذ يقول يجب اعتقاد أن المباح ليس واجبا ولا محظورا ولا مندوبا ولا مكروها وهذا الكل يقول به وذكر الموفق في الروضه كالاول يعني انها ليست بتكليف وعدها أيضا من احكام التكليف يعني نفى عند تحقيق المسألة ليس بتكليف ولما جاء يعد احكام التكليف قال الواجب إلى اخره والمباح لكن هذا يعتبر ماذا يعتبر على جهه التوسعة والنظر هنا باعتبار ما قرره في محله يعني في الموضع الذي ذكر أن المباح ليس بتكليف هو المعتمد قال وقال من قال التكليف ما كلف اعتقاده كونه من الشرع فيا تكليف وضعفه بلزوم جميع الاحكام يعني كذلك وقال المجد في المسودة والتحقيق في ذلك عندي أن المباح من احكام التكليف أن المباح من احكام التكليف بمعنى أنه يختص بالمكلفين أي أن الاباحه والتخيير لا يصح إلا لمن يصح الزامه الفعل أو الترك فأما الناس والنائم والمجنون فلا اباحه في حقهم كما لا حضر ولا اجاء هذا معنى جعلها من احكام التكليف لا بمعنى ان المباح مكلف به وهل صحيح ام لا هذا صحيح اذا بهذا الاعتبار هي من احكام التكليف وهذا تزيد إلى كون إدخال المباح في احكام التكليف لكونه صفه لفعل المكلفين فرجح في حده الزام ذي الكلفه لا طلبه قوله فرجح الفاضلي للتفريع صريح في أن تعريف التكليف بما ذكر مترتب على انتفاء التكليف بالمندوب مع أن الأمر بالعكس لو نظرت إلى النظم وليس مندوب مكلفا فرجح في حده اذا أيهم اصل للآخر نفي التكليف عن المندوب اصل للتعريف ونحن قلنا ماذا العكس هو الصواب العاكس هو الصواب اذا العاص ولذلك قدمت تعريف التكليف على النظر في المساله على الصواب ان يعرف اولا التكليف ثم بعد ذلك قال دخل فيه من الاحكام التكليفيه كذا وكذا وظهر عبارة النظم هنا ماذا ان ان الاختلاف في التكليف في, في حد هذا فرع عن اثبات أو نفي التكليف عن المندوب قوله فرجح صريح في أن تعريف التكليف بما ذكر مترتب على انتفاء التكليف بالمندوب مع أن الأمر بالعكس وهو ما سلكه المصنف تاج الدين السبكي والعرض في شرح المختصر وهو الصواب وقد يقال إن بينهما تلازما مصححا لترتب كل منهما على الاخر وان كان الاظهر والعكس الصحيح أن التكليف يعرف أولا ثم بعد ذلك تفرع عليه مسائل هل المندوب مكلف به او لا هل المكروه مكلف به او لا هل المباح مكلف به أو لا أو قال الناظم والخلاف في المسالتين فرع مفرع على الخلاف في حقيقه التكليف يعني في شرحه جعل الخلاف في المسالتين فرعا عن, عن على الخلاف بحقيقه التكليف لكنه في النظم يوافق صاحب الاصلي فالجمهور على أنه الزام ما فيه كلفه فلا يكون المندوب والمكروم مكلفا بهما وقال القاضي ابو بكر هو طلب ما فيه كلفة فيكونان مكلفا بهما قال الجوين فاما التكليف فقد قال القاضي ابو بكر انه الأمر بما فيه كلفه والنهي عما في الامتناع عنه كلفه وان جمعتهما قلت الدعاء إلى ما فيه كلفه هو هذا التعبير هو الذي اختاره من عبر بالطلب بمعنى ان قول الدعاء إلى ما فيه كلفه قالوا اذا ناتي الى الاقتضاء الذي جعلناه اصلا داخل في حد الحكم الشرعي كما قلنا بالاقتضاء الذي وطلب اذا قلت طلب ما فيه كلفه فهو اولى من, من الدعاء قال وان جمعتهما قلت الدعاء لما فيه كلفه وعد الامر على الندب وعد الامر على الندب والنهي على الكراهيه من التكليف يعني ادخل جعل الأمر صادقا على الندبي وجعل النهي صادقا على كراهيه وكل منهما حكم عليهما به بالتكليف قال الجويني والاوجه عندنا في معناه أنه الزام ما فيه كلفه فإن التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفه من غير خيره من المكلف والندم والكراهية يفتنقان بتخيير المخاطب وليس وليس سيان كما بينا والقول في ذلك قريب فإن الخلاف فيه آيل إلى المناقشه في عبارة الشرع نعم الشرع يجمع الواجب والحضره والندم والكراهية فاما الاباحه فلا ينطوي عليها معنى التكليف وقد قال الاستاذ انها من التكليف وهي حفوه ظاهره ساد منه الاستاذ ابو اسحاق السريني لكن اعتذر له أو بما بما صرح به هو أن المراد بالتكليف اعتقاد أنه مباح اعتقاد يعني وجوب اعتقادي أنه مباح قال البناني والحاصل أن المباح لم يقل أحد أنه مكلف به من حيث ذاته عذ لا قائل به البت فهو محل اجماع كما قيل بذلك في المندوب والمكروه يعني الخلاف في المندوب والمكروه وعباره المصنف وان كان ظاهرها وجود الخلاف فيه يعني قوله كذا المباح يمكن توجيهها على وجه لا يفيد ذلك بان يجعل التشبيه في قوله وكذا المباح ليس مكلفا به بقطع النظر عن وصفه بالاصح لانه قل اصح في المندوب ليس مكلفا به وكذا المباح اذا نريد فصلها بدلا أن نقول وكذا المباح وكذا الأصح في المباح انه ليس مكلفا به نقول وكذا المباح ليس مكلفا به نجعل له ماذا فاصلا بين بين النوعين فوجه الشبه بين المندوب والمباح كون كل ليس مكلفا به وإن كان في الأول الذي هو المندوب على الأصح وفي الثاني اتفاقا نعم كان الأقعد ان لو قال ليس مكلفا به وكذا المندوب على الاصح ليكون الاصح راجعا للمندوب فقط وليس للمباح ويكون قد شبه المختلف فيه بالمتفق عليه صحيح قال والأصح ليس مكلفا به وكذا المباح اذا التشبيه هنا في ماذا في الأصحية أو في ماذا في عدم التكليف بالاصحيه يرد السؤال هنا هل المباح في خلاف ليس في خلاف باعتبار ذاتي اذا ما وجه الشبه نقول وجه الشبه في أن كل منهما ليس مكلفا به شبه الأضعف بالأقوى شبه ها المختلف فيه بالمتفق عليه ولا اشكال فيه قال قد شبه المختلف فيه بالمتفق عليه كما هو الشان من تشبيه الاضعف بالاقوى فلذا فصله الناظم عن الأصحية في المندوب والمكروه بقوله ولا المباح نظم قال ماذا وليس مندوب وكره في الأصح يعني في القول الأصح مكلفا به أو بهما المندوب والكره ثم قال ولا المباح لم ياتي بلفظ الاصلي وكذا المباح لأن فيه ماذا فيه اعتراضا وهو أن التشبيه يقتضي المساواه مساوات في ماذا في الأصحية وليس ثم خلاف في المباح حتى يقال فيه انه اصح حينئذ لابد من فاصل الجملة الثانية عن عن الاولى ونجعل التشبيه هنا في كون الاول مختلف فيه وفي فيه وفي كون الثاني متفق عليه حينئذ نكون مطلق الشبه في ماذا في ان كلا منهما ليس مكلفا به ومن أجل أن المندوب ليس مكلفا به كانت تكليف الزام ما فيه كلفه من فعل أو ترك لا طلب ما فيه كلفة فلذا قال النظم في حده الزام ذي الكلفة لا طلب رجح يعني ترجح في حده في حد التكليم الزام تصيل الشيء لازما ذي الكلفة لا طلبه ودل ذلك على ماذا على أن المقدم عند الناظم كصاحب الاصلي والصواب هو هو العكس ثم قال المرتضى عند الملا أن المباح ليس جنس ما وجب ياتينا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين